بذكره تتغنى والحال تحسن لما أحسنت بالله ظنى أحسنت بالله من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لما أحسنت بالله ظن أحسنت بالله ظن يشفيك رب البرايا المبتدي بالعطايا عفى وحط الخطايا وزاد أجرا وحسنا وزاد أجراً نادتك كل العيون في عبرة وشجون دعت بدمع هاتوني يزول ليل المعنى, المعنى يشفيك من كنت والحال تحسن لما احسنت بالله ايضا احسنت بالله عذب القدير الكريم المستعان الرحيم من كل جرح اليني اثار في القلب حزننا اثار في حزنا يشفيك رب العباد بعد العناء والسهاد ياتيك نور الفؤاد يعطيك ما تتمنى غدا والحال تحسن لما احسنت بالله ظنا احسنت بالله ظنا غدا يجاب الدعاء ويستهل اللقاء غدا يكون الشفاء طيرا يردد لحنا طير يوردد يجاب الدعاء ويستاهل اللقاء غدا يكون الشفاء طير يوردد لحنا طير يوردد لحنا